عَنَا وَأَطَعْنَا وَأَلَنْ إِن الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ وَيَتَّقِ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لئن أمرتهم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 بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون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 والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن, فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم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 انتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبه بما عملوا والله بكل شيء عليم